أقول أيها الكرام سريعا هذه الأيام الماضية فيها كثير من الأحداث التي تحتاج إلى تأمل وتدبر يعني التعبد بأسماء الله عز وجل القهار والجبار وأنه تبارك وتعالى قاهر فوق عباده وأنه عز وجل عزيز ذو انتقام هذه الأسماء الحسنة وما في القرآن العظيم من آيات تخبر عن هلاك الظالمين تحتاج منا في هذه الفترة إلى مزيد من التأمل والتدبر فيما تعلق سريعا بمسألة هذه التعديلات الدستورية ولماذا يعني تكاد تكون اجتمعت كلمة أهل العلم والفضل وكلمة عمومي المسلمين من الشعب على كلمة نعم لا شك أن هذا الدستور من وضع البشر وقوانينه بشرية تخالف شرع الله عز وجل وتخالف مبادئ الشريعة الإسلامية في كثير منها لكن الحقيقة هناك أمران مهمان الأول أن هذه التعديلات التي قلنا فيها نعم تتضمن حماية المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها هذه المادة التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هناك أعداء لهذه الأمة وأعداء لهذا الدين وأعداء للإسلام لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة ولا أن تبقى له في مصر باقية يريدون أن يحذفوا هذه المادة من الدستور حتى يلغوا كل ما يتعلق بدين الله عز وجل يريدونها كما يقولون دولة مدنية غير مرتبطة أي ارتباط بالدين حتى كان أحد يعني شبابنا نسأل الله أن يتوب عليهم الذين فتنوا بهذه الشعارات من ليبرالية وعالمانية وما إلى ذلك كان يقول هذه الثورة وهذه الحرية غير خاضعة لأي كتاب مقدس هذه كلمة في غاية الخطورة نسأل الله الهداءة للجميع هناك من يريد القضاء على دين الله عز وجل من خلال أن تلغى هذه المادة الثانية من الدستور لأنه لما تقول لا على هذه التعديلات إيه اللي هيحصل؟ هيحصل أنه يعاد ترتيب جديد ويلغى هذا الدستور بالكلية ويتعمل دستور جديد على بناء على هذا الاستفتاء اللي حصل وتلغى منه المادة الثانية من الدستور ولا تبقى لها باقية وبالتالي انت كمسلم تريد ان تعفي لحياتك او الاخت المسلمة عوزة تنتقب وهي في الجامعة وهي في الثانوية وهي كذا لن يكون لها قانون في هذا الدستور البائس لن يكون لها قانون يساندها ويحميها لان ما فيش عندنا مادة اصلا تتكلم عن الاسلام أو على أن للاسلام حكمه أو, أن أو للمسلم حريته فيما يتعلق بشعائر دين الله عز وجل فمن أجل هذا قلنا نعم لهذه التعديلات من جانب آخر فإن هذه التعديلات من ناحية السياسية وطبعا لن أخوض فيها كثيرا يعني لكن هذه التعديلات تتضمن تخفيف الوطأة عن ما سبق من الظلم والطغيان الذي عانيناه طويلا فالذي يراجع هذه المواد الدستورية يجدها أخف بكثير او هذه التعديلات خففت كثيرا من الضرر والضغط الذي كان يصيب الشعب سواء فيما تعلق بمدة تعيين رئيس الدوله أو يعني صلاحياته وسلطاته او بما يتعلق بهذا القانون قانون الطوارئ الذي يعني يعني تشعر انهم ما شرعوا هذا القانون إلا لمحاربة الإسلام الذي سموه إرهابا وسموه تطرفا وهذا المصطلح الذي اصطلح عليه مبارك كثيرا أن يتكلم عن المتطرفين وعن الإرهابيين وهو لا يقصد بهم إلا أهل الدين والجماعات الإسلامية بصورة عامة من أجل هذا أيها الإخوة الكرام قلنا نعم لهذه التعديلات لكن ليس معنى هذا أننا راضون عن كل ما في الدستور أنتم تعلمون أن القضية بالنسبة لنا معشر المسلمين ومعشر يعني الـ الـ الـ الإسلاميين أو العاملين بالصف الإسلامي إن صح التعبير القضية التي تعنينا أن تحكم هذه البلد بدين الله عز وجل ونحن لا نرضى بشريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى لكن لا شك أن الأمر لا يأتي دفعة واحدة وإنما يحتاج إلى خطوات ويحتاج إلى تمهيد لكن الذي نريد أن نؤكد عليه الآن وأن نركز فيه الآن ما يتعلق بهوية مصر الإسلامية مصر أيها الإخوة الكرام قلعة من قلاع الإسلام ولابد أن نحافظ عليها وعلى كونها مصر المسلمة وهذا هو الأمان الحقيقي للمسلمين وللنصارى ولمن يعيشون في مصر بشكل عام الأمان الحقيقي هو أن تحكم الدنيا بالإسلام وبداية هذا أن تبقى هوية مصر الإسلامية وإنتوا عارفين أن هوية الشيء حقيقته وماهيته لما أقول لك ما هو تقول لي هو كذا فكلمة الهوية مأخوذة من هو ولذا جاء في حديث صفية بنت حيين رضي الله عنها أن أعمها أبا ياسر سأل أباها حيين وقال على النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم فقال نعم هو هو من, من, يعني من هذا تأخذ كلمة الهوية اللي تعبر عن يعني ذات الشخص وفكره ونمط حياته وسلوكه واعتقاده وثقافته كل ده داخل في معنى كلمة الهوية فهوية مصر إسلامية مصر مرتبطة ارتباط وثيق جدا جدا بل هي جزء بل هي قلب العالم العربي والإسلامي فلازم نحفظ على هذا المستوى وهذا دور الشباب في هذه الأيام القادمة أن يعرفوا الناس بالإسلام أن يفهموهم معنى كلمة أنا مسلم لأن بعض الناس يا أخوانا بدأ في الفترة الأخيرة يخجل من أن يقول أنا مسلم لأي يقول لك إيه يا أخي كلنا مصريين أو كلنا كذا أو كلنا كذا ويعني يخاف من أن ينسب إلى الإسلام وأنت تعلم كيف كانت الحرب العظيمة على دين الإسلام وعلى هوية الإسلامية من خلال الاعلام ومن خلال التعليم من خلال ما ندرسه في التاريخ لما يمجد لك وينفخ لك في الفراعنة الوثنيين يقول لك أجدادك الفراعنة تفعلوا كذا وأنت ابن الفراعنة وأنت تاريخك يرجع إلى سبعة ألاف سنة من الفراعون فلان يعني ابن الآلهة والعياذ بالله هذا طبعا يعني ضلال مبين ولكن المؤمن المسلم الحقيقي إذا أراد أن ينتسب فإنما ينتسب إلى إبراهيم الخليل إمام الموحدين ينتسب إلى يوسف عليه السلام الذي دعى الناس إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده حتى وهو في سجنه ينتسب إلى موسى عليه السلام الذي صارع الطاغية الذي كان فرعونا من فراعين مصر وما أكثرهم في مصر صارعه موسى عليه السلام صراع الحق مع الباطل حتى نصر الله عز وجل الحق وخذل الباطل وأهله نحن هذه النسبتنا. نسبتنا إلى عمر بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر والذي استغاث به النصارى أنفسهم ليحميهم من إخوانهم من النصارى الرومان فدخل عمر بن العاص وشاعت السماحة والعدل والأمان والكرامة لهؤلاء النصارى وكلمة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا غيرت في حق رجل غير مسلم فكيف به إذا كان مسلما؟ الشاهد أيها الكرام اننا يجب أن نحافظ على هوية مصر الإسلامية وأنتوا يعني أنتوا عارفين القنوات الفضائية اللي هو التلفزيون المصري يعني حسبنا الله نعم الوكيل هي دي بقى يعني ديول النظام اللي ربنا يقطعها إن شاء الله عن قريب ما زالت إلى الآن تتلاعب بأفكار الشعب وتلعب بدينهم عندك قناة المحور ودريم وو تيفي بتاعت هذا الكافر اللي اسمه نجيب وغيرها وغيرها تحاول انها تتلاعب بعقول الناس تلاعبا شديدا جدا وبرضو مصرين مصرين على تمجيد هذا الضلال وهذا الطغيان وهذا الباطل ويريدون ان يلغوا كلمة الاسلام عشان كده انا ارجو ان اخواننا اللي بيسمعوني الان يقودوا حملة على الفيسبوك بما انه يعني اصبح هو السلاح الفتاك الآن ضد الحكام وضد الرؤساء نستخدم هذا السلاح ونقول لا للإعلام الذي يريد أن يلغي هوية وحقيقة الإسلام الناس دول بيتكلموا يا أخوانا ولا كأن في مسلمين موجودين كأن ما فيش أغلبية 95% موجودة وانت شفت النتيجة بفضل الله عز وجل نتيجة الاستفتاء بتعنبارح نتيجة واضحة مسلمين ضد غير المسلمين في 77 وكان من 10% وطبعا عندنا في فيوم بفضل الله كما ذكرتم أنتم أعلى نسبة إحنا بفضل الله من توفيق الله عز وجل وقفنا وقفة قوية في هذا المضمار يعني أنا نفسي كنت ممر على لجنة لجنة فيما تعلق بالفيوم المركز عندنا يعني وكنا نقف بن مع الناس ونفهمهم يعني ليه بنقول كذا وليه ما نقولش كذا فالحمد لله رب العالمين فاللي أنا عايز أقوله أنه يعني هذه القنوات محتاج أنها تفهم أنتوا بتكلموا مين؟ من تخاطبون؟ يا إما يستضيف لك نصراني يا إما يستضيف علماني أو ليبرالي ويدخل ويتكلم وأنا أقول للنصارى لا عزة ولا أمانة لكم إلا في ظل الإسلام إلا في ظل الإسلام المفترض أنهم لو بيفهموا يقولوا نعم انا والله قلت هذا من قبل في مؤتمر كان عقد قبل الاستفتاء بيوم وكان فيه يعني كنت إلى جوار كنيسة هذا المؤتمر كان إلى جوار كنيسة بس مش إلى جوار كنيسة باتفاق معهم لا هو قدرا يعني كان المؤتمر قريب من هذه الكنيسة فقلتوا هم يسمعون أيها النصارى لا أمان لكم إلا في ظل الإسلام فروحوا بكرة وقولوا نعم طبعا هم يعني عملوا بنصحتي وكثفوا جهودهم وكتلوا أنفسهم بشكل قوي جدا جدا حتى أن هم جابوا المقعدات والنساء إلا على المقاعد بالعجل والكلام ده وكله بيقول لأ لأ لأ فلأ لأوها فالله المستعان لكن يعني أراد الله عز وجل أن تكون النتيجة منعمة مخدرة وليس العكس أرجع فأقول بارك الله فيكم دوركم الفترة القادمة لأنه يحصل مدخلات مع هذه القنوات في البرامج بتاعتهم حرب عليهم في برامجهم يعني اتصالات مباشرة بالناس دول بالبرامج ديت أنتوا بتكلموا مين؟ احنا المسلمون ونحن نريد الإسلام وأنا راجل وضعي كذا وكذا او انا أخت وضعي كذا وكذا وكذا وأنا لا أريده إلا أن يحكمني دين الله عز وجل أنتوا أي شريعة شريحة أنتم تخاطبونها وهو مش معقولة يعني عشرين تلاتين قناة بيخاطبوا خمسة المية ولا ستة في المية وعايزين يلغوا كل الخمسة وتعين في هذا ما ينبغي أن يمرر ويسكت عليه ابدا باختصار الإعلام زي ما النظام تغير لازم الاعلام ده يتغير وهذا دوركم أيها الشباب بحملاتكم وبنشاطكم طالما القضية بقى قضية نت وقضية فيسبوك والكلام دوت يبقى ليكن لنا دور في نصرة ديننا كيفما استطعنا الجانب الآخر أرجو أن تستغل هذه الغرف الطيبة في إفهام الناس حقيقة الإسلام يعني لما يكون في محاضرة تتكلم عن الإسلام بصورة عامة بصورة شمولية الكلام عن خصائص الشريعة الإسلامية حد من الإخوة إن شاء الله يتولى هذا الأمر خصائص الشريعة الإسلامية حد يتولى عرضها على الناس بصورة مبسطة بصورة سهلة يسيرة بدون تعقيد وبدون إيه؟ إيه يعني كلام فلسفي زيادة عن اللازم لا يعني يعرفوا الناس دين الله عز وجل بشكل طيب بشكل مبسط بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وادعوا لهذه اللقاءات كل من تستطيعون على سائر هذه الغرف واجمعوهم أفيدوا الناس في هذه الفترة عرفوا الناس حقيقة الإسلام في عندنا مسلمين لا يزالون خائفين الآن من الإسلام يقولوا أنت يا أيها الإخوان ولا يا أيها السلفيون ولا يا أيها الكذا أنت لو حكمتوا هتقطعوا بها دينا وهتجلدونا وهتعلقوا المشانق في الطرقات وهتعملوا كذا لا يفهمون من الدين إلا جانب العقوبات مع أن الشريعة الشريعة الغراء أوسع مجالا من هذا بكثير جدا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك و يعني عذروني الكلمة ارتجالية بحتة دون تنظيم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه ان إن كنت يعني أطلت ولن أستطيع أن أطيل إذا طلبتم الإطالة بعد هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكم إن شاء الله إلا اللقط إلا لكم الله أخير الأخ اللي سمونا عرفنا على لما بتقول أنا نفسي كنت بمره على اللي جان وكتاع نعم حدث من الشيخ ببرك الله فيه يعني معنا كده أخي نفسي وقال لي من ضرر مع الضعين